من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألئن سلعة الله غالية ألئن سلعة الله الجنة إذا قالوا لك أين تريد أن تصل بالطريق قل أريد القمة أنا ما أرضى بالوسط أنا ما أرضى بالدون أنا لن أقبل إلا بالقمة لا تيأس إذا أردت القمة إذا أردت أعلى المراتب لا تيأس لا تحاول مرة وتفشل مرتين وتفشل وتجلس لا تيأس من أول محاولة ولا من ثاني محاولة ولا من ثالث محاولة أصبر طريق طويل طريق شاق الخواث يظل طول عمره تحت الجبان طول عمره جالس ما راح يصعد ما راح يرقى الجبال وما يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر اللي جالس طول عمره يخاف أن يرقى جبلاً أو أنه يتجاوز نهرا أو أنه يجرب أي محاولة هذا الجبان الخواف راح يعيش طول عمره بالحفر لكن الشجاع سوف يصل إلى القمة ولو بعد حين ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر شنو همك شنو هدفك بالحياة اشتبي تصير قول حق نفسك أنا ما راح أقبل إلا بالقمة أنا ما راح أقبل بأي شيء قل لي ما أقول لك من أنت وماذا ستكون من أراد أن ينظر إلى وجه الله عز وجل فليعمل من أراد الفردوس الأعلى فليعمل من أراد طلب العلم فليعمل مثل ما كان بعضهم سئل من أين لك هذا العلم كله قال بكور كبكور الغراب وسير في الأرض يعني سهر وسير وعمل تريد القمة وانت نايم تريد القمة وانت جالس تريد القمة بلا تخطيط بلا هدف بلا حرص على الوقت يعني أنا أستغرب بالإنسان يريد القمة ووقته ضايع تدري من الأشياء اللي تمنعك على الوصول القمة أحيانا بعض الشهوات والمعاصي واحد متعلق ببنت أو يموت على الأغاني أو ينام عن الصلاة هذا وين يوصل القمة هذا ما يستطيع تجاوز خطوة الذي علق قلبه بالذنوب والمعاصي ما يصل القمة أبدا إن الله يحب معالي الأمور حديث هذا في صحيح صحيح الجامع إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها لو تسأل بعض الناس شو هدفك في الحياة؟ ترى شيء فشل بعض الناس شنو تبي توصل؟ والله كلام تافح بعض المقابلات في التلفزيون يسألون بعض الناس أنا ودي أصير مغني أنا ودي أصير نجمة أنا ودي أني أكون لاعب طيب وبعدين هذه القمة في ناس عند حب تحدي دام أنك ماشي صح ما عليك من مثبطين أوصل أنا هدفي أن أصلح الدنيا تصلح الدنيا امش في هذا الطريق إذا كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم إذا أردت فكر في أعلى أمر في أعلى مكان لا تقول ما أستطيع لا تقول الأمر صعب لا تقول ما ما أقدر، لا تقول ما حد يساعدني، اشتبه بالناس، كل عصاميا من العصامي؟ العصامي الذي يعتمد على نفسه بعد بعد الله عز وجل بس. لا تقول الناس، لا تقول فلان، لا تقول يعنوني، ما مالك شغل بحد. أنت إذا رت أن تصل تستطيع أن تصل ولو لوحدك. لا وقت للراحة. ديننا دين عزم وجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من العجز. ومن الكسل اللهم إني أعوذ بك في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل أن أين همتك العالية؟ أين الهمة الكبيرة؟ أول العمل هم وينتهي بهم الهم قبل الهمة ترى يهتم الإنسان ثم يصل عنده هم عالي ثم يصل إلى القمة لكن أين أصحاب الهمم؟ اللي قاعد يطالع فوق ويبي يصل للقمة يا أخوان ما يبالي بالتعب تدري مثل الإنسان لما يصعد الجبل إذا وقف صعب لازم يكمل لازم يكمل لازم يكمل حتى إذا وصل بعدين ارتاح الآن لا وقت للراحة يا أخوان اللي هم هم بحياته أنه والله يلاحق البنات ولا يقحص بسيارة ولا يقعد بالشوارع ولا يسهر الليالي ولا هم العالي أنه يلعب بلايستيشن إن شاء الله شوف الهم العالي شوف القمة اللي عنده مسكين هذا وين همتك؟ بما تفكر أنا الإنسان اللي يقول لي أنا بس أبي أنجح بالمدرسة الله عين على نفسه لكن اللي يقول أنا راح أصير إن شاء الله ما راح أقبل بأقل من الدكتوراه لا تقول لي شيخ العواق أمامي ما عليك عندك همة توصل والله لو طالت بك السنين والله لو لو تبر عليك السنون بلا يعني محاولات بس ستطعت أن تفعل سوف تفعل إن شاء الله يوم من الأيام لكن اجعل لك هم عالي تحفظ القرآن سهل يقول ابن القيم أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم تب النعيم اترك النعيم في الدنيا اسأل هذا النعيم في الآخرة حط لك هم عالية من سأل الله الشهادة بصدق لو كان صادق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء ومات على فراشه اللي عنده مية عالية ما يضيع وقته اللي عنده هم عالية بيوصل للقمة يحط له هدف يقسم يحط له وسائل يحط لك كل شيء تبي توصل للقمة بالدراسة بالتجارة بالعلم بالعمل بأي شيء نافع أخرى يولى دنيوي كله إذا عندك همة عالية حط لك هدف والهدف يكون واقعي وتحط لك وسائل وراح توصل بإذن الله عز وجل أما أنك سبهللة جالس ما تعرف متى تقوم بعض الناس لما يناموا تصدقون والله في ناس ينام حتى الساعة محاطة ما يدري متى يقوم. صدقون في ناس كذي؟ يقول أنا متى ما قمت قمت. الله كذي حياتك رائعة. شيل الحياة هذه؟ لا عنده شيء اسمه قيام لين لا يعرف شيء اسمه صلاة فجر. لا يقوم من الصباح الباكر يحفر الأرض يكدح حتى لو لأجل الدنيا لكن يعمل رجل عنده هم عالي. في ناس أبداً أبداً ترى ماكو شيء. حياته ما يدريش عايش أصلا لا تقول لي يا شيخ ما أقدر ما في مجال لا في مجال لو تريد أن تعمل في مجال لكن ضع لك هدفا ستصل إلى القمة بإذن الله عز وجل إذا أردت أن تصل وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا وما استعصى على قوم مثال إذا الإقدام كان لهم ركابا إذا أردت أن تصل بإذن الله عز وجل ستصل فإذا عزمت فتوكل على الله طريقنا إلى القمة شاق لكنه لذيذ وممتع وإذا وصلت إلى القمة هناك الراحة, هناك الراحة استعم بالله عز وجل ولا تعجز وابدأ من الآن ضع لك هدفا في الحياة وبشر إخوانك يوم من الأيام بأنني قررت في ذلك اليوم وفي ذلك المخيم نويت أن أفعل كذا وكذا وأعانني الله عز وجل ووصلت إلى ما كنت أريد أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين